وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ بِهَٰذَا أَبَدًا ۖ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا Sayubu allaveen ajaramu saharun inda Allahi wa'azaabu sajiidu bima kānū yamkūrūn